الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصفه اذمعين أما بعد فهذا هو المجلس السادس من شخص ثلاثة بصول للإمام المجدد محمد وعلى عبد الوحاب أجسر الله له ثواب وأدخنه جنة بغير الأساس. وكان هذا المجلس في ليلة في حاج عشر من شهر الصفر لعام الرابع بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال المصلف رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكقتهم وقال البقاري رحمه الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وعلى آله وأصحابه ومن التبعد أما بعد هذا القول من الشافعي رحمه الله أني بحثت عنه فلم أجد له إسناد إسنادا إلا ما قد يأتي ذكره أنه قد أخرجه البيهقي أو ذكره البياقي في مناقب الشافعي ولكني بحثت عنه في مناقب البياقي فلم أجده في مناقب الشافعي فلم أجده وكذا قال شيخنا فضرة الشيخ عبيد الجابري حفظ الله أنه بحث عنه فلم يعني يجده في كتاب معتمد من الكتب التي نقلت أقوال الشافعي وأنه شكك في صحته عن الشافعي ولكنه اشتهر عن الشافعي بغض النظر قد اشتهر عنه ونقله عنه طائفة من المفسرين ومن أهل العلم بألفاظ ولكن بألفاظ متباينة يعني بخلاف اللفظ الذي أورده الإمام محمد في هذا الكتاب فكان من نقل هذا ابن كثير ابن كثير في تفسيره بلفظ لو تضبر الناس هذه الصورة أي صورة العصر لوسعتهم لو وكذا نقله ابن قيم الجوزية في مفتاح دار السعادة بلفظ لو فكر الناس كلهم في هذه الصورة لكفتهم ونقله النووي في تهديب الأسماء واللغات بلفظ الناس في غفلة عن هذه الصورة أيها العصر إن الإنسان لفي خسر ونقله أيضا هذا اللفظ الشعراني الصوفي ومن كبار المتصوفة في كتابه الطبقات المسمى بلوافح الأنوار في طبقات الأخيار وهذا في خلال ترجمته للشافعي ورابع من وقفت عليهم ممن نقل هذا الكلام عطية, عطية ابن سالم تلميذ الشنقطي رحمه الله في تثنته على أضواء البيان بلفظ لو تأمل الناس هذه الصورة لكفتهم وقال عبد الأول ابن, ابن الشيخ محمد الأنصاري المحدث رحمه الله في ترجمته لأبيه التي سمها بالمجموع المجموع في ترجمة العلامة المحدث حمد أنصري قال سمعته يقول لو سلط الإنسان والأضواء على صورة العصر لاستذاد إيمانا بأن القرآن كلام الله تعالى لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يضع الخير كله في ثلاث آيات يعني لا يقوى مخلوق مهما أوتي من الفصاحة والبيان أن يجمع جوامع الخير في ثلاث آيات إلا رب العزة فهذا يدل على أن هذا الكلام الذي في القرآن هو كلام الله ليس قول البشر آه قال الشيخ رحمه الله قال الشافعي لو فكر الناس في هذه الصورة لكفتهم وهذا اللفظ الذي الذي نقله أو ذكره ابن قيم ثم قال الشيخ محمد صورة العصر هي تفسير للقرآن كله وهذه توافق كلمة الشافعي صورة العصر هي تفسير للقرآن كله ما شملت الخير كله وقال أيضا مقولة الشافعي ذكرها البيهقي في كتابه المناقب وفي كتابه المناقب الشافعي وهي ولا تفكر الناس في هذه الصورة لكفتهم فعزاه إلى مناقب الشفائل البهقي وكما ذكرت قد حدث عنه فلم أجده لعله موجود وأنا يعني محسته على قدر وصعي ولعله لم أصل إليه يعني لعله موجود وأنا لم أصل إليه وقد فصل ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة ونقله أيضا صاحب التفسير القيم بعد أن ذكر مقولة الشافعي فصل فيها وبيّن معناها الذي قصده الشافعي إن صح هذا عن الشافعي فنسمع إلى ما قد قاله ابن القيم رحمه الله من هذا الكلام المتين قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مقولة الشافعي وبيان ذلك أن المراتب أربع وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله إحداها معرفة الحق يعني ابن القيم الآن يذكر مراتب الكمال ما هي المراتب التي إذا, إذا ارتق فيها العبد يصل إلى أعلى الدرجات طبعا ما أحد يصل إلى الكمال المطلق ولكن الكمال بالنسبة إلى البشر يعني يقصد الكمال بالنسبة إلى البشر آه. إحداها معرفة الحق لا. الثانية العمل به الثالثة تعليمه من لا يحسنه الرابعة الصبر على تعلمه والعمل به والتعليم هذه المراتب الأربع التي من حصلها فقد بلغ مرتبة, مرتبة الكمال البشري أي التي بها يستحق الدرجات العليا عند الله عز وجل م. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا م. وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به هذه مرتبة هذه مرتبة الأولى الذين آمنوا أي علموا الحق وصدقوا به وأيقنوا به وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموا من الحق فهذه مرتبة أخرى مرتبة العمل أي العمل هذا العلم الذي علموه وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا لا. هذه مرتبة ثالثة هذه درجة, درجة أرفع أنه بعد أن علم هذا الحق ثم عمل الحق في نفسه دعا غيره إليه فارتقى في مرتبة أعلى وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والتباك هذه مرتبة رابعة وهذا نهاية الكمال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 فهذه الصورة على اقتصارها هي من أجمع صور القرآن للخير بحذفيره والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه شافيا من كل داء هاديا إلى كل خير نعم هذه سمة كلام الله عز وجل أن كلام الله يدل العبادة على كل خير ومن أجمع الصور التي دل فيها الله عباده على كل خير صورة العصر فقد بيّن الله أو لخص الله عز وجل جوامع الخير في هذه الأربع العلم بالحق العمل به الدعوة إليه الصبر على الأذى فيه فمن فعل هذه الأربع فقد جمع الخير الذي بيه استحق الدرجات العليا إن الله عز وجل ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة 그 종이 무슨 서류서류 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فممن بيّن مغزقوا للشافعي أيضا أعطية ابن سالم تلميذ الشنفتي في تتمته على الأضواء البيانة قال رحمه الله تعالى تمهيدا لذكر قول الشافعي فكأن قوله عز وجل وتواصى بالحق مساويا لقوله وتواصى بالصراط المستقيم أي يعني مستقيم عليه وفي صورة الفاتحة اهدنا الصراط نعم اهدنا الصراط المستقيم وهذا صراط الله المستقيم فاتبعوه فكانت صورة العصر مجتملة على التواصل بالاستقامة على صراط الله المستقيم واتباعه ويأتي عقبها قوله وتواصل بالصبر بمثابة التثبيت على هذا الصراط المستقيم إذ الصبر لازم على عمل الطهات كما هو لازم لترك المنكرات إلى أن قال فصارت معنى هذه الصورة بحق جامعة لأصول الرسالة هذه تشبه كلمة الشافعي فصارت هذه الصورة بحق جامعة لأصول الرسالة ثم ذكر قول الشافعي بعد ذلك ثم قال معقبا عليه قوله وتواصل بالحق جاء الحفث على التواصل بالرحمة أيضا مع الصبر في قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة <تصفيق> وبهذه الوصايا الثلاث التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالرحمة والمرحمة تكتمل مقومات المجتمع المتكامل وقوامه وهو الفضائل ولدي مقومات الفضيله في اي مجتمع فاذا اجتمعت هذه الثلاثه في اي مجتمع فقد اجتمع مقومات الفضائل نعم و... وهي الفضائل المثلى والقيم الفضله لأن التواصي بالحق إقامة الحق والاستقامة على الطريق المستقيم والتواصي بالصبر وبالتواصي بالصبر يستطيعون مواصلة سيرهم هذا يعتبر كأنه الزاد إذا تواصى أهل الحق مع بعضهم البعض أنا بالصبر على هذا الحق فهذا كأنه زاد يتزودون به يتزودون بها على السير على السرط المستقيم ويتخطون كل عقبات تواجههم وهذه من أعظم النعم على العبد أن يوفق إلى هذه الثلاث وبالتواسي بالمرحمة يكونون مرتبطين كالجسد الواحد كما جاء في الحديث إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الأعضاء بالصهر والحمى هذا من إمن التراحم لذلك كما في حديث عبدالله من عمر بن العاص الذي اخرجوا الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وكما في حديث جرير في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ومن لا يرحم لا يرحمه الله فالتواصب الرحمة هذا به تكتمل المقومات التي يقوم عليها المجتمع الفاضل ولذلك قال الشيخ بعد ذلك وتلك أعطيات لم يعطيها إلا القرآن وقد أعطاها أي طبعا يقصد كلام الله فهذه الصورة الموجزة يعني هذه من الكمالات التي يصعب أن تجتمع في كلام بشر إنما لا تجتمع إلا في كلام خالق البشر فقلت مع معقبا على هذه المعاني السامية أين الكفار أين الكفار من هذه المعاني السامية التي تعجز كل أنظمة العالم وكل تشريعات العالم الوضعية ولو اجتمعت على أن تأتي بآية واحدة منها أين هؤلاء الذين ينادون بديمقراطية والاشتراكية وهذه الأنظمة الكافرة أين هم من هذه المعاني السامية في كتاب الله والله لو اجتمع أهل الديمقراطية في كل أرجاء الأرض واهل الاشتراكية وأهل الليبرالية وهذه الأنظمة المخلفة للإسلام على أن يأتوا بآية واحدة تجمعوا ولو بعد هذا الخير مستطعوا مستطعوا أن يأتوا بآية واحدة والله عزيزي يتحدى هؤلاء كما في غير آية من كتابه أن يأتوا بآية واحدة من, كتاب من كلامه تشبه آية الله ويكون فيها من الخير والتشريعات ما في كلام الله إلا أن يأتوا بما في كلام الله فهم بارك الله فيكم عاجزون هم عاجزون على أن يحققوا الخير لأنفسهم فضل على أن يحققوه لبقية البشرية فكيف يتخاذل, كيف يتخاذل المسلمون ويصيرون أذلة لأذل خلق الله ويتركون كلام ربهم لكلام أذل خلق الله من اليهود والنصارى ومن على شكلتهم أديد ديمقراطية إنما صنعها اليهود والنصارى كي يذلوا بها المسلمين وكي يجعلوا أذلة لهم فهذا نظام لا علاقة له بالإسلام والشورى في الإسلام لا علاقة له بالديمقراطية هذه التي يزامونها فالصوره في الاسلام انما تقوم على مجلس على مجلس العلماء واهل الحل والعقد من القاده والعقلاء والوجهاء وراس هذا المجلس علماء الشريعه الذين هم على الكتاب والسنه ها وهم الذين يعرفون احكام الله عز وجل من كتابه ومسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحكم في الإسلام أما يقال دستور وديمقراطية وهذا الكلام الذي لا طائل من ورائه ولا علاقة له بالإسلام ممن أسلم الإسلام كتاب وسنة من كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فهم هذا الدين هذا هو التشريع في الإسلام هذا هو أصل التشريع في الإسلام لا نأخذ شرعنا إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ومما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين هذا هو الدين وهذا هو الحق لا ثانية له لا. بارك الله فيكم طيب اقرأ الذي قال المصنف رحمه الله تعالى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 وقد قال البخاري بعد ذكر الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال فبدأ بالعلم يعني يشير أن الله عز وجل بدأ بالأمر بالعلم وقد اختلف العلماء في قبلية العلم يعني ما هو المقصود من قبلية العلم في الآية أنه بدأ بالعلم قبل العمل على قولين أن القبلية هذه المقصود منها التقدم في الشرف والردبة هي أن العلم <تصفيق> نعم متقدم نعم متقدم عن العمل في الشرف والردبة القول الثاني أن المقصود التقدم الزماني أي أن العلم يجب أن يكون من ناحية الزمان قبل العمل أي العلم يجب أن يكون من ناحية الزمان قبل العمل وكما جاء في كتاب, كتاب الأبواب والتراجم بصحيح البخاري كتب التي طبعت حديثا في الجزء الأول منه أنه نقل عن كتاب تراجم شيخ الهند ما تعريبه والأوجه أن نجعل القبلية عامة بالمعنى المذكورين فالحاصل أن التعلم الحاصل أن التعلم أهم وأقدم من التعليم والعمل كليهما هذا الكتاب كتاب أبواب وتراجب البخاري ينسب أو يعني من تأليف محمد بن زكريا الكندهلوي هو من هو الذي ألف كتاب حياة الصحابة وهو من القائمين عليه على هذه الجماعة التي يستمع جماعة التبليغ وهذا يعني يعد من الأمور التي بها تقام الحجة على, هؤلاء على هذه الجماعة أن بعض من ينتسبون إليه ذكر هذا الكلام في تعليقه على صحيح البخاري وللأسف هم لا يعملون باسا لا يعملون بما قاله البخاري أن العلم قبل القول والعمل هذه من المفارقات أن يكتب الكندهلوي هذا الكلام وإذ الجماعة التي ينسب إليها تبليغ الدعوة لا تقوم بهذا الكلام ولا تعمل به فأليته كان علمهم هذه الأصول التي ذكر بعضها في هذا الكتاب وقال الحافظ في فتح الباري وقال ابن المنير أراد أي البخاري به أن العلم شرط في صحة القول والعمل أن العلم شرط في صحة القول والعمل فنعم فلا يعتبران إلا به ومتقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل فنبه المصنف أي البخاري على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن, حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبهن وقال العيني في عمضة القاري أراد أن الشيء يعلم أولا يعني أنه يجب على من أراد شيئا أن يتعلمه قبل أن يطلب العمل ثم يقال ويعمل به فالعلم مقدم عليهما بالذات وكذا مقدم عليهما بالشرف وعلى أنه عمل القلب وأشرف أعضاء البدم وقلت معقبا عن هذا مقد بدأ أي البخاري معذرة مقد بدأ وجل بالأمر بالعلم قبل الأمر بالاستخفار لأن الاستخفار من العمل وهذا من دقيق فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه استدلب هذه الآية على هذا التبويب فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واعلم رحمك الله أن العلم الممدوحة في النصوص الشرعية إنما علم الكتاب والسنة ليس العلم الدنيوي فالعلوم الدنيوية وإن كانت نافعة أحيانا وإن كانت مطلوبة وقد تكون مفروضة فرد كفاية إلا أنها تعتبر تابعة للمشارعين فمن أنزل النصوص الشرعية على علوم الفيزياء والكيمياء والحساب والهندسة ونحو ذلك فقد أخطأه فقوله عز وجل قل رب زدني علما المقصود به العلم المقصود به العلم الشرعي علم الكتاب والسنة والذي هو علم الشريعة أما علوم الدنيا فإنها لا تطلب لذاتها إنما تطلب تبعا أي لإقامة العمارة في الدنيا التي هي من المتطلبات الشرعية لأن الله عز وجل أمر عباده أن يعمروا هذه الأرض وأن يسكنوها أو يعني هذه تعد من أقدار الله والتي بيّنها الله عز وجل في كتابه وأنه سبحانه أمر عباده بأن يأخذوا بالأسباب التي بها تقوم حياتهم في هذه الأرض وهذا لن يتأثى النعم إلا عن طريق هذه العلوم الدنيوية ولكنها لا تطلب إلا لهذا الغرض لا تطلب لذاتها وليس, لا وليس فيها فضل كفضل العلوم الشرعية يعني لا يسوى بينها وبين العلم الشرعي الذي هو علم الوحي وعلم الكتاب وبلا شك أشرف العلوم الشرعية علم التوحيد ويليه في الفضل علم التفسير وتفسير كلام الله ومعه علم هو الذي هو علم diarrفق ويعني مما يضبط كل هذه العلوم علم الحديث علم الحديث يعتبر مفتاحا لكل هذه العلوم فلا يعرف التوحيد إلا عن طريق الحديث وكذا لا يعرف التفسير إلا عن طريق الحديث ولا يعرف الفقه إلا عن طريق الحديث آه الحديث يعتبر مفتاحا لكل هذه العلوم نعم فنسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وصحابه.